بسم رب النبي وصحبه والسلام سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي أجمعين الله والصلاة لله على وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أ و ل مباحث الصيام وقلنا يجب الصيام ب إ ك م ا ل شعبان ثلاثين يوما أ و برؤيه البلاد وقلنا إ ن ا ل ر ؤ ي ة تثبت بعدل واحد إلا أنه يشترط في هذا العدل هذا أنه أن يكون يشترط في عدل ش ه ا د ة وليس عدل ر و ا ي ة فلا يصح بالعبد ولا يصح ب ا م ر أ ة و إ ذ ا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين يوما اخطرنا لأننا نكون قد أكملنا ثلاثين ببلد الهلال لم يلزم رمضان يوما وإذا نكون قد عدة رؤية حكمه الأخرى ل أ ن لكل بلد م ط ل ع فيختلف الصيام باختلاف المطالع وذكرنا الخلاف ة بين ا ل إ م ا م النووي والرافعي في م س أ ل ة البلد القريب والبعد ل ل د ا ب ي ثم بعد ذلك تكلمنا على بعض الصور في من في بلد رؤية الهلال فيه قبل بلد الصور صام الهلال سافر رؤية آخر في في فيه من ثم من بلد ا ل ر ؤ ي ة إ ل ى البلد ا ل آ خ ر كيف يصوم وكيف يعيد معهم أ و بالعكس سافر من البلد الذي ت أ خ ر ت فيه ا ل ر ؤ ي ة إ ل ى البلد الذي تقدمت فيه الرؤيه ة مجموعة وذكرنا الصور من في ذ ا الموضوع والآن نريد ان نتكلم على أركان الصوم أركان الصوم ثلاثة نية وإمساك عن المفطرات وصائم نتكلم على عن نريد أن نية هذه اركانه ا ل ث ل ا ث ة ا ل ن ي ة والامساك عن المفطرات والصائم وعبر عنها الامام النووي هنا بالشروط وقد يعبرون عن, الركن بالشرط ويعبرون عن الشرط بالركن بما بينهما من التشابه لان كلا من الركن والشرط يلزم من عدمه العدم وقد ذكرت الفرق بين الركن والشرط في مرات ك ث ي ر ة م ت ع د د ة الركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن الصيام ا ل ن ي ة فهي شرط الصوم ا ل أ و ل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل ب ا ل ن ي ة فلا عمل إ ل ا ب ن ي ة ف إ ذ ا لم توجد ا ل ن ي ة ل م يصح العمل ومحل ن ي ة القلب بالاتفاق ولا تكفي باللسان قطعا الا انه لا يشترط التلفظ بها ايضا قطعا ومن تلفظ بها فذلك جائز ومستحب حتى يساعد اللسان القلب على ا ل ن ي ة فان نوى بقلبه فنيته ص ح ي ح ة بالاتفاق وان نواب ولم تكلم بلسانه يعزم ب ب ق ل هناك لم ي و ي فنيته ليست صحيحة فإذا نوى بقلبه ب ت يتلفظ الأفضل عند أن يتلفظ يتلفظ فنيته بالاتفاق ف فإذا الأفضل الفقاء ا أنوا بلسانه بلسانه ليساعد لسانه القلبة ا ق بقلبه وإن أن يندب عند أن ن هل له لم ه صحيحة هناك سؤال دائما يثار في نهار الصيام في أيام رمضان وهو هل ينزل السحور م ن ز ل ة ا ل ن ي ة في رمضان او في غير رمضان اذا قام الانسان وتسحر من اجل الصيام هل ينزل السحور منزله ة النية الصحيح المفتى النيه م م ع ت د ه ان تسحر ل ص و م تسحر وانتسحر ذ ا قطعا نوى بقلبه كونه قام وقال أ ر ي د أ ن اكل ا ل آ ن ل أ ص و م غدا هذه ا ل ن ي ة يصح أ و شرب ليدفع العطش في النهار فلو صام غدا م ا يعتبر و انه أ نوى ل أ ن ه عندما شرب ما شرب ا لدفع ص ي ا وإنما م شربا العطش لكنه لو شرب وتذكر أ ن ه يريد الصيام و أ ن ه يشرب ا ل آ ن لا لدفع العطش الحاضر ولكن أ ن ثانا ه يشرب و لدفع العطش غدا في نهار الصيام قال أيضا ينزل من فينة النية كان ينزل يأكل أنه أو أنه من فينة ويشرب ويعاشر أ ه ل ك وبعد ذلك تذكر ان موعد الفجر قد اقترب ف ت ت ر ا ل ط ع ا م أ م ر ك ت الطعام يعني أ م س ك عن الطعام والشراب و ل ه خشيه ان يطلع عليه الفجر فيسدد ف صومه الصيام منزل امتنع هذا لأنه قال أيضا بنزلة أن نية بنية ي خشت ف س ص و م ه وهذا أيضا ي ع ت ب ك كالذي نوى إ ذ ا خطر بباله الصوم ا ل ص ف ق ا ت التي ذكرناها إ ذ ا ا ل ن ي ة شرط في ص ح ة الصوم الركن ا ل أ و ل أ و الشرط ا ل أ س ا س ي في الصيام ويشترط الصيام إ م ا أ ن يكون فرضا و إ م ا أ ن يكون ن ف ل ا ف إ ذ ا كان الصيام فرضا فيشترط فيه ا ل ت ب ي ي ا م فرضا والفرض لا نعني به صيام رمضان فقط و إ ن م ا نعني به صيام رمضان وصيام القضاء وصيام ا ل ك ف ا ر ة وصيام النذر كل صيام مفروض يشترط فيه التبييد وهو ايقاع ا ل ن ي ة ليلا لما رواه الدار ق ب ط ي وغيره وصححوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يبيت اي ل ص ا من قبل الفجر فلا صيام له صيام اي م لم ينوي الصيام في الليل قبل الفجر فلا صيام له وفي بعض الروايات لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهذا الحديث عام يخمره صيام الفرض ي ويشبه صيام ا ل ن ف ل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له المنفع هم الصيام سواء كان صيام فرض او كان صيام معنا ان الصيام النفر لا التبييط كله ولكن قليل لما ورد في ذلك هم هم منفذ نفر فرض فيه في بعد سيت يشترط ورد من ا ل أ ح ا د ي ث حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى البيت و س أ ل عن الطعام ف ق ا ل ه ما يوجد ا ل طعام فقال إ ن ي إ ذ ن أ ص و م فصام من النار سمعت معنا ونتكلم عنه بالتفصيل ولذلك حملنا هذا الحديث على صيام الفرد هو المنفي سواء أو المنفي كان صيام الفرد أو كان صيام النفل لكن الصيام الملفت ياتي معنا انه يصح بنيه من النار وبقي معنا صيام الفرد لابد ان ينوي ثلاثين م ر ة لان الصوم كل يوم ع ب ا د ة م س ت ق ل ة لتخلل الصيام لتخلل الصيام بما يناقضه ولو كان الصيام من اول الشهر الى اخره لاجلته ن ي ة و ا ح د ة كما لو ص ل اربع ركعات م ت ت ا ل ي ة تجزمه ن ي ة و ا ح د ة في ن ا ف ل ة الظهر ا ل ق ب ل ي ة مثلا لو صلى أ ر ب ع ركعات م ر ة و ا ح د ة تجزيه ن ي ة و ا ح د ة ولكنه لو تخلل ا ل ص ل ا ة كلام ب أ ن ه تكلم ي ن ثم ت ثم قام ليصلي ركعتين أ خ ر ي ن يجب عليه أ ن ينوي م ر ة ث ا ن ي ة ل أ ن ه وقع بين الصلوات كلام أ ج ن ب ي أ و وقع بينهما ما يبطل ما ينهي ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى من السلام مثلا وكذلك الصيام هو نوى صيام اليوم الاول و أ خ ط ر انتهت ا ل ع ب ا د ة فلما دخل الليل ما يقال له ص ا ئ م الان ف إ ذ ا جاء الغد يجب عليه ان ينوي صياما جديدا و إ ل ا ما يصح صومه ل أ ن كل يوم ع ب ا د ة م س ت ق ل ة تحتاج ل ن ي ة م س ت ق ل ة ولكن متى تكون ا ل ن ي ة من الليل هل تكون في اوله ام تكون في اخره ام تكون في منتصفه قال تصح في كل وقت من أ و ق ا ت الليل سواء كانت في أ و ل الليل بمجرد الإفطار بعد م ج ر الإفطار د ب ا ل إ ف ط ا ر إ ذ ا نوع ان يصوم غدا ف ح ت نيته أ و كان في منتصف الليل بعد ص ل ا ة العشاء مثلا و ا ل ت ر ا و ي ش أ و كان قبل الفجر بدقيقه ة في كل والجماع بعدها ل أ ن الليل ة كله وقت تباح به هذه ا ل أ ع م ا ل وكذلك لا يجب عليه أ ن يجدد ا ل ن ي ة إ ذ ا نام ثم استيقظ ل أ ن النوم ليس منافيا للصيام أ ص ل ا ف إ ذ ا في أ ي وقت من أ و ق ا ت الليل أ و ق ع ا ل ن ي ة اجزاته ل إ ط ل ا ق ا ل ت ب ي ت في الحديث قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا دون وقت لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل سواء كان في أ و ل الليل أ و كان في وسط الليل أ و كان في آ خ ر الليل فالحديث لم يحدد وقتا من ا ل أ و ق ا ت حتى نصير إ ل ي ه ولو اردنا أ ن ي ح د د لكان ترجيحا غير مرجح لو أ و ج ب ن ا ا ن ي ه من أ و ل الليل ورجعنا على اخره اذا كان الترجيح من غير مرجع ولا دليل يشير إ ل ى ترجيح أ ح د أ ج ز ا ء الليل على أ ج ز ا ئ ه الاخرى و أ م ا النفل هذا ب ا ل ن س ب ة للفريضه اذا كان الصيام فرضا يجب عليه أ ن يبيت الصيام من الليل أن ن ي و ي من اما ل ل ل ي و أ إ ذ ا كان الصيام نفلا قال يجوز له أ ن ينوي قبل الزواج يعني قبل الظهر لانه و نوى من ل السابعة في الساعة ل س ا ا ا ع ة يصحه في صومه م ث ة ي ص ح صلى و م ه س ا العاشر الظهر بدقيقة واحدة、يصحصومه. بالشروط التي ع ة بدقيقة قبل ليس مطلقا يصحه يصحه صومه صومه طبعا سنذكرها لأنه صلى الله عليه وسلم قال ل ل س ي د ة ع ا ئ ش ة يوما هل عندكم من غداء والغداء الطعام الذي يؤكل قبل, قبل الظهر قالت له قال ف إ ن ي إ ذ ن أ ص و م ويسالها عن الطعام في النهار قبل الزوال قالت له ما يوجد عندنا ط ع ا م ق ا ل ف إ ن ي إ ذ ن أ ص و م قالت س ي قال د ة ع ا ئ ش ة وقال لي يوما اخر اعندكم شيء قلت نعم قال إ ذ ن أ ف ط ر و إ ن كنت ف ر ض ت الصوم رواه الدار قطني وصحح اسناده هذا الحديث فيه حكمان فيه الحكم ا ل أ و ل أ ن الصيام يصح ب ن ي ة من وسط النهار قبل الزوال والحكم الثاني أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان صائما وكان ا ل صيامه ن ا ف ل ة يجوز له أ ن يفطر في أ ي وقت شاء ولاي سبب من ا ل أ س ب ا ب المتطوع أ م ي ر نفسه إ ن شاء افطر و إ ن شاء أ ت م وسنتكلم على هذا في المستقبل إ ن شاء الله فالحديث السابق لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل يشمل ا ل صيام الفريضه وصيام النفل ولكننا اخرجنا صيام النفل بهذا الحديث النبي صلى الله عليه、وسلم. ولكن س م و ل هل يجزئه أ ن ينوي الصيام من النهار ويصوم ولو كان قد أ ك ل وشرب قال لا الشرط الا يكون قد أ ك ل أ و شرب او ل لا ش ر ط أن ي ك ن قد أكل أو شرب. أن لا يكون قد أكل أو شرب أو عمل عملا منافيا بالصيام من مبتلاته التي ستمر معنا ا ل آ ن ان شاء الله وسواء ن قلنا ان صيامه يعتبر من عند ا ل ن ي ة من س ا ع ة النيه ة أُوَ قُلْنَ إن ص ي ا م يُعتبر من أول او ل حلاف ن هناك بين أصحابنا بنيتي من ه ا إذا صام ر س ط ا ل ن ه ا ر ه ان يُعتبر بدء صيامه السواب م وبدء الثواب من لحظة ل ا صيامه لحظة النية ن أم أ يعتبر ص ا ئ من ا م أول النهار إذا قلنا إنه من اول ل قلْنَ ن إنه من ه ا إذا صائم ر أ النهار فباتفاق ا ل أ ص ح ا ب إ ذ ا أ ك ل أ و شرب قبل ا ل ن ي ة ما يجوز له أ ن يصوم و إ ذ ا قلنا إ ن الصوم يبتدئ بمجرد ا ل ن ي ة ا ل أ ص ح عند ا ل أ ص ح ا ب أ ي ض ا أ ن ه لا يجوز له أ ن يصوم إ ن كان قد أ ك ل أ و شرب أ و فعل منافيا مما يتنافى فعله مع الصيام ف إ ذ ا سواء قلنا ان بدء الصيام من أ و ل النهار أ و من س ا ع ة ا ل ن ي ة على كلا القولين لا يجوز له أ ن يصوم إ ن كان قد فعل منافيا للصيام من الطعام أ و الشراب أ و الاستقاءه او الجماع أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر المفطره ة إ اول أ م ر من ا ل أ م و ر التي يجب أ ن تتوفر في ا ل ن ي ة أ ن تكون من الليل الأمر الثاني الذي النية أن يتوفر يجب في النية ق التعيين ا ل بان ل س ب بأن ة للفرض ينوي كل ل ي ل ة أ ن ه صائم غدا عن رمضان أ و عن نذر م او ندري أ عن ك ف ا ر ة أ و عن القضاء فلا بد له ان يعين حتى نعرف عن أ ي شيء صام لابد التعيين كان يريد أن يصوم رمضان أن يعين صيام رمضان يريد من يصوم أن أن يعين اريد يعين الصيام القضاء يريد ي أن ع م لانه ك ف ر ة ي ي ع عن كفارة قال ل أ ع ب ا د ة م ض ا ف ة إ ل ى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس ما المغرب تتميز يجوزنا الله、أكبر. لابد أن يعين صلاة الظهر صلاة الظهر صلاة العصر أو صلاة المغرب حتى تتميز العبادات عن بعضها يقول ويتو أصلي يعين يريد يريد أو أو أن أن أن أكبر حتى عن ما دامت العباد لها وقت لا بد ان يعينها في نيته وكمال ا ل ن ي ة هذا فرض اذا فعله تكون نيته ص ح ي ح ة لكن كيف يكون الكمال كمال النيه ة ان ل وكمال ينوي ة في ر م ض ا ان ن ي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنه لله تعالى اقول ان نويت اصوم غدا عن أ د ا ء فرض رمضان هذه ا ل س ن ة لله تعالى هذا كمال ا ل ن ي ة إ ذ ا كنتم تذكرون حينما تكلمنا نحن على ا ل ن ي ة في ا ل ص ل ا ة قلنا هناك خلاف بين ا ل أ ص ح ا ب في الاداء أ د ء هل التعرض ل ل يشترط أ والقضاء والقضاء والفرضية لا قلنا هناك الأطرح لا التعرض للأداء أم أنه يشترط يشترط هل يجب علي ان يقول نويت ان اصلي اربع ركعات فرضا ل ظ ه ر ر ام ب ع ر ك ع ا ت ا ل ظ ه ر والاضافة ل ى ا ل لا ه ت ع ل هل ى يبتلط ق و و ل ن الاضافه لله تعالى ذكرنا هناك خلافا في هذه المسائل نمام النووي يقول هنا وفي الخلاف ا ا والفرضية والاضافة الى د ء الله تعالى ل المذكور في ا ل ص ل ا ة أ ي ما عرفناه هناك ننقله إ ل ى هنا, هنا. وظاهر هذا الكلام أ ن يكون ا ل أ ص ح اشتراط الفرضيه ة ن احتراطنا ا يتعرض للقرضية أن لكننا لم مر معنا في مباحث الصلاة منهما الآخر له وقلنا لا يجترث ايضا ذكر ا ل ا ض ا ف ة لله تعالى في ا ل ص ل ا ة اذا هناك قلنا ب ا ل ص ل ا ة الخلاف بين الفقهاء في ا م و ر ا ل ث ل ا ث ة لكن الاصح يجب التعرض ل ل ف ر ض ي ة ولا يجب التعرض لا للاداء والقضاء ولا ل ا ض ا ف ة لله تعالى هل هنا الوضع هكذا ل الوضع هنا ه قال صاهر ع ب ا د ة الامام النووي التي ذكرها وفي ا ل أ د ا ء و ا ل ف ر ض ي ة و ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى الله تعالى الخلاف المذكور في ا ل ص ل ا ة يعني أ ن ه يشترط ذكر ا ل ف ر ض ي ة ولا يشترط التعرض ل ل أ د ا ء والقضاء كما لا يشترط التعرض ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى الله تعالى لكن صحح الامام النووي في المجموع تبعا لجمهور ا ل أ ص ح ا ب عدم الاشتراط هنا بالنسبه ة للفرضية الأمور الثلاثة الأمور فإذا ن ا ل ا ا تُشترط في ل ص ل لا ح ا ف ر ض ي ة ولا الاداء والقضاء ولا ا ض ا ف ة لله تعالى اما ا ل ف ر ض ي ة لماذا شرطناها في الصلاه على راي جمهور الاصحاب ولم نشرطها هنا قال لأن الصيام ل أ ن الوقت يتسع بصلوات ك ث ي ر ة ولذلك هناك شرطنا التعرض ل ل ف ر ض ي ة وهنا لم ن ش ت ر ط التعرض ل ل ف ر ض ي ة ل أ ن الصيام ما يقع من البالغ إ ل ا فرضا جازمة ف إ ذ ا تردد ا ل إ ن س ا ن في النيه ة لم تصح ت ن ي إذا ا تردد لن إ س ا النية ما ن في تصح نيته يصح أو ما يصح فعله لابد أ ن تكون ا ل ن ي ة ج ا ز م ة حتى يصح الفعل و ا ل ن ي ة شرط في صحه الصيام ف ي الركن ا ل أ و ل لكن في بعض الحالات قد يضطر ا ل إ ن س ا ن ل أ ن يتردد قد يقع منه التردد في ا ل ن ي ة وذلك كما لو ل و ى ل ي ل ة الثلاثين من شعبه هل سيكون الغد مكملا لعده شعبان ام أ ن ه سيكون أ و ل رمضان اضطربت أ ق و ا ل الناس فيه وما ترجع عنده شيء وقبل الفجر قال نويت أ ن أ ص و م غدا عن رمضان إ ن كان منه إ ذ ن هو لم يجزم أ ن ه ما عنده علم ب أ ن ه رمضان وعنده علم ا ل ن ج د م قال ن و ي ج و ان اصوم غدا عن رمضان إ ن كان منه وصامه فكان رمضان تبين أ ن ه رمضان هو حينما نوى ما عزم ا ل ن ي ة نوى ونام ا س ت ن ق ض و ا الى به رمضان قال لم يقع عن رمضان لم يصح صومه قال الشك في أ ن ه منه او ليس منه حينما نرى فنيته ليست ج ا ز م ة وشرط ا ل ن ي ة حتى يصح العمل ا ل م ق ت ر ن بها ان تكون ج ا ز م ة قال الا اذا اعتقد كونه منه بقول من ي س ق به من عبد او ا م ر أ ة او صبيان رشداء نحن قلنا ما يثبت شهر رمضان ب ر ؤ ي ة ا ل م ر أ ة ولا ب ر ؤ ي ة العبد ولا ب ر ؤ ي ة الصبي لأن العجل المسلم البالغ ا ع هو قال ل ق لكن لو أ خ ب ر ت ه ا م ر أ ة وثق ة بقولها ما أ ث ب ت ت الصيام و إ ن م ا أ خ ب ر ت ه أ ن الصيام قد و ج ب خبر أ و أ خ ب ر ه مجموعه من الصبيان الرشداء الذين عرف منهم الصدق إ ن م ا جرب عليه ملتزم أ و أ خ ب ر ه عبد يعرف صدقه و أ ن ه لا يجب ان ل دويت أ يكون غدا ه ن في ذهني وفي ا ع ت ق ا د ي أ ن ه من ر م ض ا ن في ا ع ل ى إ خ ب ا ر ه ؤ ل ا ء قال تصلحوا ن ي ت ه في هذه الحاله ف ر ق ب ي ن ا ل ص و ر ة ه ذ ه و ا ل الأولى والصورة الأولى ص و ر ة ما ي و ج د فيها إخبار ب أ د ا و إ ن م الرمضان غ د ا من ر م ض ا ن د و ي ت أن أصوم هذه الحاله قال له ان ر م ض ا قال إن كان رمضان ف أ ن ا ق ا ئ م إ ن شاء الله نويت ه نصوم إن ك ان غ د اصوم رمضان رمضان طبعا ي يصحه ان ل كالمتيقم المتيقم ا هذا على الخبر تردده كان ق غدا إن كان من رمضان نويته نصوم إن كان من رمضان ما ما يوجد عنده يوجد يصبح صيامه شيء ما ما رجح الصيام و أ م ا في ح ا ل ة ا ل إ خ ب ا ر إ ذ ا أ خ ب ر ه ع ر ض أ و ا م ر أ ه او, أو صبيه كانوا صادقين ما عرف عنه م ا ل ك ذ ب ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن ينوي هذه ا ل ن ي ة وتكون نيته صحيحه ة ا الآن الثلاثين شعبان ليلة أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان أن ينوي ليلة ا ل ث ث ل ا شعبان ي ي ن من أن ص و م من غداً كان إن ر م ض التي ن ا ص و ر ة ا ل معنا الان اذا نوى كان من رمضان ل ي ل ة الثلاثين من رمضان ان ا م يصوم هل قال سيكون يعيد يكون أدري نويت رمضان، أم ما غدا إ ن كان من رمضان, رمضان. رمضان؟, رمضان. لم. استيقظت الصباح و إ ذ ا به رمضان قال يصح صيامه ما ل ف ر ق بين هذه ا ل ص و ر ه وتلك ا ل ص و ر ه قال في هذه السوره الاصل بقاء رمضان, رمضان ولا نخرج من رمضان الا بيقين وبناء على ذلك يصح صيامه بينما في ا ل س و ر ة ا ل ا و ل ا ل أ ص ل بقاء شعبان وليس الاصل وجود رمضان الأصل واذا اختلفت الصورتان فاختلف الحكمان كما لو قال هذه زكاه مال الغائب ان كان سادما فوجد ماله سادما تعتبر الزكاه عنه لان الاصل بقاء المال سادما ل الآن النية ل ا ا إذن ب أن تكون ب ي ت ة ل ل ل ي ولابد تكون ولابد أن معينة بطل ل ا ا ص ي من م صور الجزم او التردد ما لو اشتبه رمضان على واحد من الناس اسير او محبوس ك م اضطربت ذكرنا الدرس ا ا في ل م ي عليه الشهور وما اخبره بها احد كما انسان هو سجن سجون في بحيث ل الكفار ا د ب لا يستطيع ان يعرف شيئا عن الاشهر ا ل ع ر ب ي ة ان جاء رمضان او لم ي أ ت ماذا يعمل قال لو اشتبه رمضان على أ س ي ر أ و محبوس صام شهرا بالاجتهاد كما يجتهد ل ل ص ل ا ة يجتهد ف إ ذ ا غلب على ظنه أ ن شهر رمضان قد دخل صام كما يجتهد ل ل ص ل ا ة في ا ل ق ب ل ة والوقت حينما تكلمنا على شروط ا ل ص ل ا ة قلنا إ ن من شروط ا ل ص ل ا ة العلم بدخول الوقت ف إ ذ ا لم يعلم دخول الوقت ل م تصح ص ل ا ت ه وقلنا هناك لو أ ط ب ق الغيم ولم يتمكن من م ع ر ف ة أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة ب و ا س ط ة الصدق ب و ا س ط ة الظلال في هذه ا ل ح ا ل ة يجتهد إ م ا بالورد و إ م ا ب ق ر ا ء ة اجزاء م ع ي ن ة من ا ل ق ر آ ن اعتاد قراءتها في ف ت ر ة ز م ن ي ة م ع ي ن ة يدخل بها وقت العصر مثلا أ و ب ا ا ل خ ي ي ط ة ع ل م أنه من ا ل إلى ل ظ ه ر ا ع ص ر يخيط ثوبا ثوبا يغلب ثوبا الثوبة الوقت فقاف على ظنه أن ديك خ ل أو بصناع د مجرب في ص ل ا ة الفجر مثلا مجرب دائما ما يصيح الا بعد اذان الفجر ثم صاع لم يتمكن بواثقته من العلم بدخول شهر رمضان يجتهد ف إ ذ ا غلب على ظني أ ن رمضان قد دخل عند ذلك يجب عليه ان ل وذلك بأمارة ي ع يصوم كالربيع والخريك والحر والبرد يعني في وسائل كثيرة يستطيع بواسطتها أن يتعرف الوقت قال فلو كثيرة يتعرف يعني في يستطيع أن ا بلا اجتهاد م ف ا ف ق ر ض ا ن لم يجزه بتردده في النيه ة ب ا ل ا بلا اجتهاد قال وأنا لويت صام و م تكون ن تكون صور التردد لا من بلا ظنه اجتهاد قال جدًا نويت و ان اصوم غ د ان إ كان من رمضان وصاب هو الصوم متتابع على أساس أنه متردد ما كان اجتهاد لا كانوا شهر عنده اجتهاد ظنه متردد يفرج متردد على على لأن النية لكن لو إن ؟؟ في ي وغلب لأنه صومه يصحب قال فلو اجتهد وتحير ما غلب على ظنه شيء نهائيا لا يصل إلى حال الحوال استطاع أن من كان ج ا ل س في مكان ما فيه ضياء ضياء كله بوسائل الاضاءه ا ما يعرف الله يرى من النار ر يعرف من يرى الليل من وكذلك ما يعرف الحر من البرد م ا يعرف الطيف من الشتاء كما هو حال المساجين في هذه ا ل أ ي ا م فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء قال الامام النووي في المجموع انه لا يلزمه ان يصوم ولو لم يعرف الليل من النهار زاد عليه الاضطراب ليس فقط اضطرب في حال الشهر وانما اضطرب في الليل والنهار ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمه او استمر الضياء قال الامام النووي في المجموع إ ن ه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه هذا إ ذ ا لم يظهر له شيء فلو ظهر له أ ن ه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب عليه القضاء ل أ ن ه لا ع ب ر ت بالظن البين خطاه إذن اذا اشتبه رمضان على إ ن س ا ن من الناس على أ س ي ر أ و محبوس وجب عليه أ ن يجتهد و أ ن يصوم شهرا بالاجتهاد ف إ ذ ا صامت شهره يحتمل أ ن يكون صيامه موافقا للواقع ويحتمل أ ن يكون صيامه متقدما كان يصوم شعبان أ و ر ج ب ويحتمل أ ن يكون صيامه متاخرا وبناء على ذلك تختلف ا ل أ ح ك ا م باختلاف هذه الاحتمالات ف إ ن وافق صومه بالاجتهاد رمضان وقع أ د ا ء ا و إ ن كان قد نواه قضاء ا ل أ ن ن ا قلنا ما يجب التعرض ل ل أ د ا ء والقضاء ويصح القضاء ب ن ي ة ا ل أ د ا ء و ا ل أ د ا ء ب ن ي ة القضاء ف إ ذ ا اجتهد وصام فوافق صومه بالاجتهاد وافق رمضان و ق ع أ د ا ء و إ ن كان قد نواه قضاء ا بظنه أ ن رمضان قد خرج فنوى القضاء ثم بان له أ ن صيامه كان في رمضان يصح كما لو أ ن ا ل إ ن س ا ن استيقظ ل ص ل ا ة الفجر و ر أ ى الغيم ة مطبقا وغلب على ظنه أ ن وقت الفجر قد انتهى ف ص ل قضاء ا و ا ن ق ش ع ت الغيوم و إ ذ ا بالوقت مازال باقيا تعتبر ص ل ا ة ه ص ر ي ح ة ويعتبر ت أ د ا ء ا و إ ن كان قد نواه قضاء ا لظنه أ ن الوقت قد خرج كذلك و ه ذ ا صام بالاجتهاد فاذا نوى الاداء ووافق رمضان صح صيامه واذا نوى القضاء لزعمه ان شهر رمضان قد انتهى فصام ب ن ي ة القضاء ثم بان انه صام في رمضان يصح صيامه لانه ما يجب التعرض لا للاداء ولا للقضاء واذا تبين, لنا تبين له بعد الصيام خرج من السجن و إ ذ ا به يتبين له أ ن شهر رمضان قد ذهب من شهور وهو ا ل آ ن صائم ماذا يعمل صام شهرا خرج في ن ه ا ي ة الشهر وجد أ ن شهر رمضان قد ا ن ت ه ى من ث ل ا ث ة شهور قال أ ج ز ا ء ه قطعا ل ي ش ل أ ن ه وقع قضاء نواه أ د ا ء وقع قضاء كما يصح القضاء ب ن ي ة الاداء أ د ء ينصح ا ل أ ا ا ء بنية ل ق ض وهو قضاء على أ ص ح و إ ن كان قد نواه أ د ا ء لوقوعه بعد الوقت القضاء عندنا ما وقع بعد وقته محدد ل ر ع ا ل نقص الشهر الذي م ه ب ا له ا ج ت ا صام هذا ا د هو ل شرعا ه ل ى ل ليس كاملا ن رمضان أنه وعشرين وكان و وفي يوما م دعمه صام رمضان تاما تسعا يوم ندمه آخر يقضي يوما آخر إ ذ اخر ج من اذا ل إلا س ج ن إ وقع موافقا سواء وإذا وقع ويكون ولو وصام موعده يصوم أو ولو القضاء قضاءا قبل بالتقديم بعد شعبان رصامه بمية من رمضان صام من رمضان صام أدائية الشهر أيضا اجتهاده بدلا في للشهر غلط رجل غلط صحة صحة أن خرج من السجن و د ر ك رمضان قال و ا له غدا رمضان قال له صايم ص م ت رمضان ص ي ا م ر ما ي ع تبرم و لكن ت د به ل ا عبر ت ب ا ل ظ ن ي ن بيني خ ط أ و ف ا م بنا ا ع ل ى ظ ن غالي ث م ت بينه ل خ ط أ هذا الظن يجب ع ل ي أن ص و م رمضان ا ل آ ن ق ط ع ا و ص ي ا م ه ذ ا ك ي ع ت ب ر و ن في ت ن م ط ل ق ة يصاب ع ل ي و إ ل ا أ ي و إ ل ا م د ر ك رمضان ص ا م رمضان متقدم هو ص ا م رمضان متقدم صامه ولكن السجن ه استمر إ ل ى ما بعد رمضان وهو يحسب الشهور ي ع ر ف ا ل أ ي ا م وليالي ا ل وخرج من السجن ا ل آ ن ولا ي ت م ك ن من س ي ا ر رمضان ل أ ن رمضان ما ص ا م ه و ص ا م شهرا ق ب ل ه ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة ف ي ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى خرج قبل رمضان و ت م ك ن من سياره ي ص ويطلبوا م و في ع م و ه ا فلا واستمر س ج د ه الى ذي ا ل ح ج ة قالوا ب ل شيء ذي ح ج ة ق ا ل له ماذا عملت في رمضان قالوا صمته انا منذ ا ر ب ع ة شهور قالوا ا ذ ا انت صمت رجب ولم تصوم رمضان ماذا يعمل في هذه الحاله ة و انها لا صيام رمضان اداءا قال اصفقته هذا الشهر الذي قامه يتمكن من ننزل منزلة هل الصيام قال لا الجديد شهر أ ي في المذهب الجديد وقلنا إ ذ ان قال ا ل و و ي القديم ج د د ي يعني كذا ا أن ل على خلاف شرحنا هذه الاطلاعات قال فالجديد وجوب القضاء لما فاته ل أ ن ه أ ت ى ب ا ل ع ب ا د ة قبل وقتها فلا تجزئه كما في الصلاه ة لو صلى قبل الوقت ثم تبين ثم ن أ لو صلاة قبل وقعت أن ومن الوقت قضاؤها جملة يجب عليه صور التي يمكن أ ن يقع فيها التردد صيام الحائض إ ذ ا اعتادت ا ل م ر أ ة على أ ي ا م م ع ي ن ة في الحيض بل ساعات م ع ي ن ة فهي تعلم أ ن حيضتها تنتهي هذه ا ل ل ي ل ة في ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة م ج ر ب ة وكثير من النساء من يعلم هذا علمت أ ن حيضتها ستنتهي وستطهر في هذه ا ل ل ي ل ة قبل ل ا فلو ج ر ف نوت صوم غد ا قبل انقطاع دمها لانها ان تعلم ان دمها سوف ينقطع ثم انقطع دمها ليلا قال صح صومها بهذه ا ل ن ي ة بشرط ان يتم في الليل اكثر الحيض او النفاس يعني ان تكون ع ا ر ف ة بهذا وقد جاء الوقت الذي تنتهي به و ي ث ت ه ا بين ف الباب س ه هذه ا ا ص و ومثلها ر ة اولى ما لو تم لها في الليل اكثر الحيض و اكثر النفاس نحن عندنا اكثر الحيض خ م س ة عشر يوما ب ل ي ا ل ي ه واكثر النفاس ستون يوما ب ل ي ا ل ي ه فاذا علمت انها في ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة ا ليلا و م ي ل سوف يعني ي أ ت ي عليها أ ك ث ر الحيض تكون أنهت أو ستين النفاس يوما في خ م س ة عشر يوما في الحيض فنوى الصيام من المغرب تصح نيتها ب أ ن ه ا ع ا ل م ة يقينا ب أ ن ه ا ستطهر لو أ ن ل استمر دمها بعد ذلك نقطع ب أ ن ه دم ا س ت ح ا ض ة وليس دم حيض وبناء على ذلك ت ل و ي الصيام قبل انقطاع الدم نيتها وتصوم وكذلك إ ذ ا علمت قدر عادتها وعرفت أ ن ه ا ستطهر في هذه الليله فنوت الصيام ر تعتبر في أيضا نيتها صحيحة هذه الحالة الكلام النية الآن وبذلك على وندخل ينتهي الركن الثاني وهو شرط صحة الصوم وهو الثاني من حيث الفعل ويتكلمون فيه على مبطلات الصوم ل أ ن من شروط ص ح ة الصوم الامتناع عن المفطرات